إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس قواه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 واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لسان يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُئِلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَدْفَعُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تقر عينها وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَكُنْ مِنَ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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مِنْهَا خلقناكم وَفِيهَا نعيدكم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا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 ك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحف ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها وموسى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 والله خير وأبقا إنّه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العليا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 وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله مستامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامر السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى أفلا يرون أَلَّا لا يرجع إليهم وَلَا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتمتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري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 إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء وسع كل شيء إن علمه سبحانه كذالك نقص عليك من أمباء ما قد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا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 فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ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 وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّهَا ذَعْدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوْنَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْوَعْ فِيهَا وَلَا تَعْرَوْنَ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 وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قاله اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشطاه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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلا ميهد لهم كم أهلنا قد لهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لئن نهى ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 قل كلهم متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى